مَا أَنَا سَخَّ مِنْ آيَةٍ أَم نُثْكَانَ فِي خَيْرٍ مِنْهَا أَم مِثْلُ ذَٰلِكَ أَلَمْ تَنظُرْ إِلَى نُطْفَةٍ مِّن مَّنِيٍّ يَنشَأُ لَهَا سَمْعٌ وَبَصَرٌ وَيُدْرِكُ الْكَلِمَاتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله بولي ولا نصير تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ أَمْ يَسْتَفْتِي لِلْكُفَّارِ بِمَا لَا يُفْتَوْنَ بِهِ قَدْ كثير من أجل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيلون فاعقوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وأن تيمس فلا تؤاذى الَّذِينَ رَصِير وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّ مَنْ كَانَ نَغُدًا أَهْنَصَرَا ذَلِكَ Ah uh -oh. يرجو عند بي وانا خوفنا على